111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. طاتين 113. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 وَنُرِي سَنَآتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَتْ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ أُنُودِيَ أَم بُودِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسَبَّحَ لِلَّهِ رَبِّ العالمين. يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّامُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّب يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَذَلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ 119. تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين 110. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين 117. بِهَا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 118. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 119. ولقد آتينا داود وسليمان علما 110. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير 117. وورت سليمان داود 118. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين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 فَمَا كَتَغَيْرَ بَعيدٍ فَقَالَ أَحِطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَسِين إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عِقْسٌ نَغَم وَجَدُهَا وَقَوْمهَا يَسُْدونُونَ لِشَّمْمس مِنذُون اللَّهِ وَزَيَّْنَ لَهُ الشَّيطَانُ أََّ لَهُ وَزَيََّْنَ لَهُ الشَّيطَانُُ أََّ لَهُم فَصَدَّهُم معانِ السَّذِيلِ فَهُم لا يَحَدُون